من خ ض ي ل ه الدكتور م ح ا ل راتب ا ل ن ا ب ل س الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد أ ش ه د إله إلا الله وحده لا وحده ر ي ك ل و أ ش ه أ ن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وعلى سائر من اقتفى أ ث ر ه واتبع منهجه ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين ولقاء اليوم تبع لما قبله من ا ل ل ق ا ء ي ن السابقين قال الله جل وعلا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في ا ل آ خ ر ي ن سلام على موسى وهارون إ ن كذلك نجزي المحسنين إ ن ه م ا من عبادنا المؤمنين كما قلنا في الحديث عن نوح أ م ر ه م ا أ ي موسى وهارون عليهما ل س ل ا م مستفيث لكن س أ ب ي ن بعض ا ل إ ش ك ا ل ا ت المنا هنا ب ا ل ن ب و ة المنا المن هنا بالنبوه وقد جمع الله لبني إ س ر ا ئ ي ل بمنته عليهم أ م ر ي ن وهو اعطاء المنافع, ودفع المضار. إعطاء المنافع ودفع, ودفع المضار الفرق في الحال ما بين خبر نوح وخبر إ ب ر ا ه ي م وخبر موسى وهارون أ ن ه في خبر نوح وخبر إ ب ر ا ه ي م لا يوجد أ م ة م س ت ض ع ف ة أ م ا بنو إ س ر ا ئ ي ل كانوا ا م ة مستضعفه عند من عند فرعون و كان بنو كان اهل مصر ا ل أ ق ب ا ط يس يسخرون بني إ س ر ا ئ ي ل له حتى ر أ ى فرعون و ي ا ه ف أ خ ذ يقتل هذا التسخير بقدر الله وهذا مهم تعامل معه بنو إ س ر ا ئ ي ل ب م ن ت ه د ه ا الاقباط استعملوا بني إ س ر ا ئ ي ل استعملهم ا ل أ ق ب ا ط في أ ر ذ ل الصناعات مع ذلك بقي ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل يتقنونها و يجيدونها و يتمسكون بها لما يتقنونها و يجيدونها و يتمسكون بها حتى لا ي ل ج أ أ ه ل مصر ل أ ن يجلوهم أ و يقتلوهم ل أ ن ه م يعلمون عظيم الحاجه لهم ف إ ذ ا علموا عظيم الحاجه لهم أ ب ق و ه م فكان بنو إ س ر ا ئ ي ل يتعاملون مع تلك ا ل م ر ح ل ة على أ ن المراد والهدف و ا ل غ ا ي ة والمقصود بقاء الجنس بقاء النوع حتى لا يهلك ف ا ل أ م ة التي تعي ما ا ل م ر ح ل ة التي تعيشها تعي ما الشيء الذي تصنعه أ م ا إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن لا يعي ا ل م ر ح ل ة التي لا يعيشها لا يمكن ان يعي, ما ينعي أن يعي الشيء الذي يريد أ ن يصنعه فقبل بنو إ س ر ا ئ ي ل و أ خ ذ و ا يتقنون حتى لا يستبدل بهم أ ه ل مصر غيرهم وحتى لا يفنوهم إ ل ى متى إ ل ى أ ن يفرجها الله ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله في ك ل م ة ع ظ ي م ة له لو أ ن الناس إ ذ ا ابتلوا بجور السلطان صبروا كما صبر بنو إ س ر ا ئ ي ل لنجاهم الله كما نجا بني إ س ر ا ئ ي ل لكنهم يلجؤون إ ل ى السيف فيكرهم الله إ ل ى السيف لكنهم يلجؤون إ ل ى السيف فيكلهم الله إ ل ى السيف ل أ ن ه م ما دام ل ج و ا إ ل ى السيف وتركوا الله سيكلهم الله إ ل ى ما ل ج و ا إ ل ي ه وبنو اسرائيل قالوا لموسى بعد أ ن بعث أ ذ ي ن ا من قبل أ ن ت أ ت ي ن ا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم و ي س ت غ ل ب ك م في ا ل أ ر ض فينظر كيف تعملون كانوا مستضعفين ولهذا قال الله في ا ل أ ع ر ا ف و أ و ر ث ن ا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها التي باركنا فيها والمقصود ليس أ ن تضعف ا ل أ م ة محال المقصود ما هي ا ل م ر ح ل ة يقابلها ما هو العمل أ م ا عدم فقه ا ل م ر ح ل ة لا يمكن أ ن يعرف معه ما هو العمل فبقي بنو إ س ر ا ئ ي ل حريصين على أ ن يبقوا أ ح ي ا ء حتى يسخر الله لهم من ينقذهم فكان نبيه موسى قال الله ولقد م ن ن على موسى وهارون وهما أ خ و ا ن شقيقان وإنما قدم موسى لأن موسى جاءته النبوة لأن من قدم جاءته سؤل غير أ م ا هارون فهو لم ي س أ ل ه ا الله لكن س أ ل ه ا له من أ خ و ه موسى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم أ ي مما كان عليه بنو إ س ر ا ئ ي ل في زمن فرعون ونصرناهم أ ي على عدوهم فكانوا هم الغالبين ثم قال الله واتيناهما خص موسى وهارون ل أ ن التوراه أ ن ز ل ت عليهما واتيناهما الكتاب المستبين الكتاب هنا ما هو ا ل ت و ر ا ة قطعا والمستبين من الفعل استبان والسين والتين ل ز ي ا د ه م ب ا ل غ ة ويصبح المعنى واتيناهما ل ك ت ا ب المستبين أ ي الظاهر بجلاء الواضح البين والله جل وعلا سمى ا ل ت و ر ا ة في كتابه ن و ر وهي من عنده لكن بني إ س ر ا ئ ي ل بعد موسى بدلوا في ماذا بدلوا في ا ل ت و ر ا ة و الله لم يكل إ ل ا إ ل ي ه م حفظ ا ل ت و ر ا ة و اما كتاب كتابنا ا ل ق ر آ ن تولى الله جل و علا حفظه مما يبغض لنا في زماننا هذا ما يعرف ما ي م ش م ع ي ن منها شيء ما يعرف بالملازم تعرفون الملازم في طلاب ا ل ث ا ن و ي ة طلاب الجامعات يجعلون العلم في في ملازم من يفقه ا ل ق ر آ ن يبغضها ل أ ن الله قال عن بني إ س ر ا ئ ي ل وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره إ ذ قالوا ما أ ن ز ل الله على بشر من شيء قال الله لهم قل من أ ن ز ل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ما معنى قراطيس هي الملازم ا ل آ ن كان بني إ س ر ا ئ ي ل ي أ ض و ن أ ن يجعلوا ا ل ت و ر ا ة في كتاب واحد يجعلونها م ت ف ر ق ة مثل الملازم ا ل آ ن حتى إ ذ ا جاء أ ح د يحاجهم الشيء الذي يريد يوافقهم أ خ ر ج و ه والشيء الذي لا يوافقهم قالوا ما فيه ما موجود هذا التوراه امامك ف نقبها افتح ما فيها شيء ل أ ن الذي يخص ما هو عليهم قد ماذا قد أ خ ف و ه ولا يمكن إ خ ف ا ؤ ه إ ل ا إ ذ ا جعلوه قراطيس يعني مفرق ليس قرطاس بمعنى وعاء قراطيس بمعنى أ ش ب ه ما يعرف بعصرنا بالملازم مفرق و لا يجعلونه في كتاب بين و لذلك لو كان لنا من ا ل أ م ر شيء ما حسن أ ن يطبع المصحف على شكل أ ع ش ا ر أ و على شكل جزء ياسين أ و على شكل يطبع كاملا ل أ ن ك مهما ق ر أ ت من آ ي ة تحتاج إ ل ى أ ن تفقاها في التالي فيصغر الحجم لكن لا يفرق و إ ن كان القائمون بهذا ا ل أ م ر مؤتمنون القائمون بهذا ا ل أ م ر مؤتمرين و ر ا د و ا خيرا لكن ت ك ل م ن ا عن فقه ا ل ق ر آ ن يبقى ا ل ق ر آ ن كاملا ل أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل دخل عليهم التحريف و إ ن كان ا ل ق ر آ ن لن, لن يدخله هذا تكفل الله بحفظه فما يخاف منه يعني محفوظ لكن من باب ا ل ت أ س ي الله ذمهم بقوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفونها كثيرا و علمتم ما لم تعلموا انتم و اباؤكم ق ل ي ل ا كما في س و ر ة أ م ا ن ع ا م الذي يعنينا هنا قال الله جل وعلا و آ ت ي ن ا ه م ا الكتاب المستبين أ ي من موسى وهارون وهديناهما الصراط المستقيم أ ي القويم الذي لعوا ا و ج ا ج فيه البته وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في ا ل آ خ ر ي ن سلام على موسى وهارون وما يقال عن ما قلناه عن نوح هل هذا استئناف أ و بيان يقال في حق م و س ى و ه ا ر و ن خ ا ي ق ا ل في حق غ ي ر ه م ا ك اشخاص يقولون ا يكون هناك اشخاص يقولون ان هناك اشخاص ي ق و ر ة ا ل ص ف ا ت ب ق خ ا ص يقولون ان هناك ا ش خ ا ي ل ن ان هناك ر ي م ي ن إ ج م ا ل اشخاص ي ق و ل ن ا ع ن ا ل آ ي ا ت ق ل ن ان إ ه م ا أ خ و ان ش ق ي ق ا ن و ه ا ر و ن أ ك اشخاص يقولون ان هناك و ش خ ا يقولون ان هناك اشخاص ي ل م ن ان ا ك اشخاص ي ق ن ان ه ا ك ا ش ا ص ي ل ان ه ن ا م اشخاص ي ق و ل و موسى وهار عليهما السلام مات وبنوا اسرائيل في أ ر ض في أ ر ض التيه ولهذا الذي عبر ببني إ س ر ا ئ ي ل أ ر ض التيه من يوشع ا بن ن و ن ويوشع هو فتى من فتى فتى موسى و إ ذ قال موسى لفتاه فتاه هو يوشع ا بن ن و ن على موسى السلام وعلى يوشع نبي ا ل ق ر آ ن في خبر السجود م ر ة قدم موسى و م ر ة قدم موسى هارون. وقد بينا هذا مرارا و أ ظ ن لا باس ب ا ل ع ا د ة قال مثلا في طه ا رب هارون وموسى وفي غيرها قال فالقي ا ل س ح ر ة ساجدين قالوا آ م ن ا برب موسى وهارون ومعلوم أ ن ا ل س ح ر ة قالوا هذا م ر ة و ا ح د والجواب عن هذا أ ن ه بالعقل ا ل س ح ر ة لما قدموا ما كان لديهم ت و ا ط ر أ ن يؤمنوا ا ل س ح ر ليسوا ح د ليس ا ً أ م ة ومعهم سحرهم أ ل ق و ا الحبال أ ل ق و ا العصي لكن الله جل وعلا بقدره وهذا اللي كنا نقول في ا ل أ و ل إ ن كل شيء بالعدل رزقهم الله ا ل أ د ب ا ل أ د ب مع من ا ل أ د ب مع موسى ت أ د ب و ا قالوا يا موسى إ م ا أ ن تلقي و إ م ا أ ن نكون أ و ل من أ ل ق ى الله جل وعلا لا يضيع عنده شيء حفظ لهم هذا ا ل أ د ب قال بل أ ل ق و ا ف أ ل ق و ا الحبال والعصي سحروا أ ع ي ن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم جاء موسى و أ ل ق ى ع ص ا لما أ ل ق ى موسى ع ص ى إ ذ ا هي ثعبان تلقف كل ما ي أ ك ل و ن وهم سحره يعرفون السحر يعرفون ا ل ص ن ع ة لكنهم ر أ و ه ا ثعبانا حقيقيا ليست سحرا وهم يعلمون أ ن م ا القوه حبال وعصي لكن في أ ع ي ن الناس ثعابين هذا جعلهم يؤمنون لما آ م ن و ا لم يكن بينهم اتفاق ولا رئيس يتقدمهم فاختلف تعبيرهم عن ا ل إ ي م ا ن ف ط ا ئ ف ة قالت آ م ن ا برب موسى و هارون باعتبار أ ن موسى هو الذي أ ل ق ى العصر و ط ا ئ ف ة قالت آ م ن ا برب هارون و موسى باعتبار أ ن هارون هو هو ا ل أ ك ب ر فلم يكن بينهم اتفاق فالله جل و علا في ق ر آ ن ه العظيم ذكر كل ما ق ا ل و ا ا ل س ح ر ة ف إ ذ ا قال الله جل وعلا ف أ ل ق ي ا ل س ح ر ة ساجدين قالوا آ م ن ا برب العالمين رب موسى و ا ر و ن فهذه ط ا ئ ف ة من من من ا ل س ح ر ة و إ ذ ا قال الله جل وعلا آ م ن ا برب هارون وموسى فهؤلاء ط ا ئ ف ة من من ا ل س ح ر ة ويصبح هذا الجمع ما بين آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ل أ ن هذا لم يقع إ ل ا م ر ة و ا ح د ة موسى عليه السلام وهارون ل ق ي ه م ن النبي صلى الله عليه وسلم في ر ح ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج فلقي هارون في السماء ا ل خ ا م س ة وموسى في السماء ا ل س ا د س ة وهذا ظاهر في أ ن موسى أ ف ض ل من أ خ ي ه عليهما السلام كما أ ن هارون لم ي أ ت ي في ا ل أ ح ا د ي ث أنه أ ك ث ر من أ ن ه ر ح ب بالنبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا ب ا ل أ خ الصالح والنبي الصالح أ م ا موسى ف إ ن ه لما تجاوزه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بكى فقيل له ما يبكي قال أ ب ك ي أ ن غلاما بعث بعدي يدخل ا ل ج ن ة من أ م ت ي أ ك ث ر مما يدخل من أ م ت ي وهذا مما ت ن ف س ا ل أ ن ب ي ا ء فيه ولهذا ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دعا إ ل ى الدين مثل إ خ و ا ن ن ا المباركين في مكاتب ا ل ت و ع ي ة الجاليات و م ك ا ت ب ا ل ت ع ا و ن ي ة الذين يدعون غير المسلمين هؤلاء يحققون ل أ ن ف س ه م شيئا عظيما ويحققون للدين وفي الوقت نفسه يفرحون بذلك رسولهم وسلم صلى الله عليه ف إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ن ي ل أ ر ج و الله لما ذكر النبيين أ ن أ ك و ن أ ك ث ر ه م ت ا ب ع ة أ ن اكون أ ك ث ر ه م ت ا ب ع ة فموسى عليه السلام قال غ ب ط ة أ ب ك ي أ ن غلاما بعث بعدي يدخل ا ل ج ن ة من أ م ت ه أ ك ث ر مما يدخل من أ م ت ه مما يتعلق بموسى وهارون لم ي أ ت ي في ا ل أ ح ا د ي ث شيء عن وصف هارون اللهم إ ل ا ما ورد في بعض الروايات أ ن لحيته تكاد تلامس و أ م ا موسى فقد ورد أ ن ه كان آ د م يعني يميل إ ل ى ا ل س م ر ة و انه كان جعد الشعر صلوات الله و سلامه عليه هذا بعض ما ورد فيه وصفه الجسدي أ م ا وصفه الخلقي فقد أ ث ن ى الله جل و علا عليه في, كلامه في كتابه العظيم و قال عنه و كلم الله موسى تكليما فقد أ ت ا ه الله جل و علا شرف أ ن ه كلمه ويوم إ ذ ا ق ل الكريم لا ينصرف إلا إليه ل ينصرف ص ا الله ا ت ل و س ه و س ل ا م ع ل ي أولي ه وهو ويوم أحد العزم الرسل ل ا من ق ي ا م ة عندما يقال له اشفع لنا يقول قتلت نفسا لم أ ؤ م ر بقتلها النفس التي لم يؤمر بقتلها هي نفس القبطي الذي استنصره عليه صاحبه ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي قال الله جل وعلا فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إ ن ه عدو مضل مبين استغفر ربه قال الله جل و علا فغفر له انه هو الغفور الرحيم هنا ننيخ المطايا بعدها ماذا قال موسى قال رب ي بما أ ن ع م ت علي فلن أ ك و ن ظهيرا للمجرمين لا يجوز م و ا ل ا ة أ ح د يعلم منه أ ن ه يريد إ ف س ا د الناس في دينهم لا يجوز أ ب د ا ً م و ا ل ا ة أ ح د يعلم من صنيعه أ ن ه يريد إ ف س ا د الناس في دينهم لقول الله جل وعلا عن الكريم موسى قال رب بما أ ن ع م ت علي فلن أ ك و ن ظهيرا ً أ ي ناصرا ً لمن للمجرمين وهذا يعني قد يختلف معنا بعض أ ه ل الفضل فيه لكن نضرب له مثلا لو أ ن أ ح د ا أ ن ش أ مثلا دار سينما أ و مسرحا او ق ن ا ة وليس له بغيه ظهر لنا هذا من ظاهره ا ل س ر ا ي ر ليس لنا بها ع ل ا ق ة ليس له بغيه الا أ ن يفسد الناس يعني ما صنعها ما دفع ماله إ ل ا أ ن يفسد الناس عمدا ليست ع ث ر له ثم جاء ل أ ح د الصالحين ممن يظن بهم الصلاح واعظ أ و عالم أ و د ا ع ي ة أ و رجل مسموع ا ل ك ل م ة قال له أ ر ي د أ ن تشاركنا في هذا ا ل أ م ر بمعنى أ ن ه نجعل لك جزءا من الوقت تتكلم فيه فلا ريب أ ن هذا الجزء من الوقت سيقول به هذا المالك المنشئ لهذا ا ل أ م ر أ ي ا كان سيقول سيجعله حجه على من على ا ل ر أ ئ ي ن على الناس فيصبح هذا الذي شارك شعر أ و لم يشعر نصره من غير أ ن يدري ف إ ذ ا ثبت أ ن هذا ا ل أ و ل إ ن م ا أ ر ا د بصنيعه الافساد في الناس فالذي يظهر من هذه ا ل آ ي ة أ ن ه لا تجوز نصرته البته ولا يحتج علينا ب أ ي فعل ل أ ن الله قال عن كريمه قال رب بما أ ن ع م ت علي فلن أ ك و ن ظهيرا للمجرمين واضح هذا لكن هذا م ن ح في الفهم بمعنى يمكن ان يقابله فهم آ خ ر يعارضه ب أ د ل ة أ خ ر ى ليس هذا المقام مقام جزم إ ن م ا مقام استنباط وفهم من كلام رب العالمين متعنا الصالحين العالمين الله وإياكم متاع الصالحين صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب أن عزلنا هذا القرآن على ا ل أ م ث ا ل ن ض ر ب ه ا ت ل ن ا ل س